ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى وَكُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعُوا بَعْضَ بَعْضٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْعِدًا فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هاه نبياء إلى فرعون وملئه فاستكبوا وكانوا قوماً عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثل لَنَقُومَ هُوَ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَلَّمَا مَا فَكَانُوا مِنَ الْمُجْلَكِي وَأَنقَذَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ عِنْدَهُ يَهْتَدِي وَجَعَلَ النَّبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَأَيْنَ مَا إِلَاهٌ أَرْدَتْ ذَاتِي قَرارِ يا ايها الرسول قل من عند طيبات وما لصالحن وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا فَذَاقُوا فِي غَمْرَتِ يُمْحَدّ تَعِيبِينَ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ موش فيكون والذين هم بآيات ربه يؤمنون والذين هم برب لا يُشْرِكُونَ